في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكون وهدوا ووجوم في ظلام الليل لما عانق النجوم الكون سكون ووجوم واختفى كل حديث غير همس العاشقين وازيز العاشقين من صدور الخاشعين واختفى كل wa hadith ghayr من صدور الخاشعين استمال الليل قلبي وبه زدت افتتانا فبصدر الليل دفء حنان الليل, الليل دفء فاتخذت الليل داري طاب البقاء وتخيلت باني سوف احيا في فاتخذت الليل داري وابه طاب البقاء وتخيلت باني سوف احيا في هنا الليل كوحش وملاذ المجرمين سجون الليل كوحش وملاد المجرمين عندها قلت وداعا عن أنت يا سمى سنين عندها قلت وداعا عن أنت يا السنين سوف أمضي نحو صبح فيه تصح الكائنات فيه أطيار تغني وغصون راقصا سوف أمضي نحو صبح فيه تصح الكائنات فيه أطيار تغني وغصون راقصا رابه النور تهدى بين أطراف النخيل يعزف الملبول لحنا fayunaghihi alhadī wa bihi an-nūru tadā bayna فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياب فإذ الصبح لهيب وضجيج واكتئاب فاهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياب فإذ الصبح لهيب وضجيج واكتئاب فهو كالليل نسيم معه والبعض ريح فإذا أبصرت حسنا فاذكر الوجه القبيح لن ترى فيه كمالا ليس في صحيح فيه كمالا ليس في الدنيا صحيح لا تسني أين أمضي فابي الدرب يسير لست أدري لي يسير سار أم شيء عسير فبي الدهر يسير لست أدري لي يسير ان صار هم شيء عسير كم تمنينا أمان ونسجنا من خيال أن نرى الدنيا نعيما وهنا وان وجما أن <تصفيق> انرى الدنيا دعيما واهنا انواجما فاذل الامال قصور من خيوط العنكبوت ليت كيف ماتت لم تعش حتى تموت فاذل الامال قصور من خيوط العنكبوت ليت شعري كيف ماتت لم تعش حتى تموت